فهذا هو نبينا المختار أشد الناس معرفة بالعزيز الغفار وأحب الخلق إلى الحق يسمع صحابيا جليلا يدعو فيقول له النبي بماذا تدعو الله في صلاتك فيقول الصحابي يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ لا أقول إلا اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال له نبينا المختار حولها أنا ومعاذ ندند يعني وهل تصر دندنتنا إلا أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار ففكر في نعيمه جل جلاله واعلم ان دنياك مهما طالت فهي قصيره ومهما عظمت فهي حقيره لان ليلك مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولان عمرك مهما طال لا بد من دخول القبر فالنعيم المقيم هنالك نعيم الجنه في الاخره